لرجل ثلاثة أولاد وست بنات توفي أحد أولاده تاركا ولدين وثلاث بنات وتوفيت إحدى بناته تاركة بنتين وتوفي بعدهم ذاك الرجل فهل الأحفاد حق في مرات جدهم وما هي أنصبتهم وهل القانون المعمول به يوافق الحكم الشرعي إن أوصى الجد لأحفاده أو للأقارب الذين يرثون فإن الوصية تنفذ على لا تزيد على ثلث التركة أما إذا لم يوصي فإنه بناء على نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفظ شيئا من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم على قيد الحياة هذا ما تقرر عند جمهور أهل العلم بعدم وجود مستند فقه للوصية الواجبة أما آية الوصية في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فيمنسوخ بآية المرات مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد وبهذا قال ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما أي بالنسخ وذهب بعضهم إلى نسخ الوجوب ونفي الندب وذهب الطائفة إلى القول بأن آية الوصية محكمة وهي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص والمراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين أو من الأقربين ما عدى الورث منهم فالوصية جائزة في حقهم بل يرى بعض الفقهاء كابن حزم والطبري وأبي بكبن عبد العزيز من الحلابلة إن الوصية واجب ديانة وقضاء للوالدين والأقربين للذين لا يرتوون لحجبهم عن الميراث أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين فإن لم يوص الميت للأقارب شيئا وجب على الورثة أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطائه لغير الوالدين من الأقارب وهذا الرأي أخذ المقنن الجزائري تبعا للقانون المصري والسوري فأوجب الوصية بعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما كالغرق والهدم واستنادا أيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الناصر صلى الله عليه وسلم قال ما حق مريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده لذلك ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه لما كانت الوصية لا تتوفر لها مقومات الوصية الاختيارية بعدم الإجابة عن الموصى والقبول من الموصى له فيسلك فيها مسلك الميرات بكونها أشبه به لذلك كانت إجبارية والمختار جواز الوصية في حقهم ولو لم يوصلهم لأن الأصل عدم النسخ وليس بين آية الوصية وآية الميرات تعارض إذا ما حملت على الجمع والجمع أولى من النسخ الاحتمالي على راجح من أقوال أصوليين أوج التوفيق أنه تحمل آية الوصية على من لا يريك الأبوين الكافرين والأقربين ما عدا الورثة منهم، وآية المراتع ضميم الحديث لا وصية لوارث تحملان على الورثة من الوالدين والأقربين، وبذلك يتم إعمال الدليلين معا وهو أولى من إهمالهما أو إهمال حدّهما. أما الوصية بالتطوعات، والقربات فحكمها الاستحباب لمن أراد كترة, كترة الأجر والتطوع علما بأن الوصية قد تعتغيها الأحكام الأخرى فقد تكون الوصية محرمة فيما إذا كان فيها إضرار أو قد تكون مكروهة أو مباها على نحو ما بينه الصمعاني رحم الله وغيره ولعن الله تعالى